ما البسام مال ايام هم البسام No, no, no, no, no, حيرة أصم منها وطبرها، منار الغيرة تشكيلي أهددها ونورها، مع الحيرة أصم منها